الحسناء لايك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة يَوْمَ ntu al-sama kati is-jil lil-kutub kama beda ann awwal khulq nugiidu wa'adan alayna inna kunna بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يلثها عبادي الصالحون.